صلاتي, صلاتي نجاتي, نجاتي عبد المحسن الأحمد أعطيت درسا لن أنساه في حياتي ما حييت درس هو لي والله لولا لا أني أحب لكم ما أحب نفسي لما قلت دخلت في مسجل مستشفى فإذ بذلك وجه جديد علي ما صار لأشوفها الأسبوع أو تزيد قليلا المفاجأة أني كنت أرى هذا الرجل ما دخلت المسجد أبدا قبل مرة من المرات دخلت أنا اللي أذنت والرجل في المسجد لما انتهينا من الصلاة أحاول لو مرة أطلع بعدها. ما قدرت شاب اخترت من وسلمت عليه رد علي السلام مكسرة فسألت بالإمليزي هل أنت يعني جديد في العمل هنا قال لا طيب أنا ما أشوفكم مسجد قال أنا أسلمت قبل قرابة العشر أيام استغربت قلت سبحان الله اللي يصلون معنا لهم سرين وهذا قبله مثل وهذا بعده مطلع فقلت لكن ما شاء الله أنا أشوف أنك أول واحد في مسجد ودائما تطلع آخر واحد فأعطاني درسا أنساه في حياته قال إني لما رأيت الأشخاص كما ذكرت أن الناس كلهم لهم سنين سبقوني في الدين كان نصراني يقول لما رأيت الناس سبقوني بسنين قلت في نفسي أبحث عن أحب عمل يحبه الله عز وجل قلت في نفسي أبحث عن عمل الله سبحانه وتعالى يرفع به العالمين ويرفع به العبد ويجعله مميز عنده يقول فبحث وسأل ما ألقى مسلم ولا أذهب إلى المكتب الجاليات إلا أست وكثفت البحث وقرأت فوجدت أن شعائر الدين قلت أخذ الصيام وأقول فيه والحج فيه يقول فوجدت أمر مختلف عن أوامر ذكّل أمر لما أراد الله أن يشرع استدعي محمد عليه الصلاة والسلام في الصلاة وعلمه الله سبحانه وتعالى في السماوات العلى أن قل لقومك يصلي قلت فقلت في نفسي هذا العمل قد يكون أحب شيء إلى الله عز وجل ما شرع قسم شوف كيف فهم بعقله اللي ما زال في الأسبوع أو عشر أيام في الإسلام ونحن عقول كم لها يمر عين الخبر هذا كأنه خبر عادي عارفين درسنا شوف كيف استنبط من هذا الأمر ما شرعه الله في السماوات إلا لأنه غالي عند الله عز وجل يقول ثم فوجئت بأمر أعظم من هذا أن الله سبحانه وتعالى شرع أوامره من صيام وزكاة وجهاد وحج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 الصلاة. الصلاة. فيقول ربنا جل وعلا لملائكته، وهو أعلم انظروا في صلاة عبده يقول يعني الله سبحانه وتعالى سيفتح هذا الأمر هو الأول ثم يقول للملائكة انظروا في صلاة عبدي أتمها أم أنقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة يقول فقول في نفسي نعم هذه الصلاة سأتمسك بهذه العروة وسأدعو الله عز وجل ومن ذاك اليوم وأنا أفكر أني لا يسبقني إلى هذه الصلاة أحد فصلحت وقت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 إنه لا يسمع خفقا عالا حين يولوني. يقول أتراني موقا؟ أسمع صوت الناس. لو تركوني في غرفة أترفيني؟ كيف تركوني في حفر؟ يقول فلما سمعت تكملة الحديث ارتاحت نفسي وطمأنن. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنه لا يسمع خفقا عالا حين يللون عنه. فإذا كان مؤمنا من المؤمنون الذين هم في صلاتهم قاشعون؟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 الآن لو نظرنا وراجعنا أيام لراحة وصلاتنا اليوم هل ظنك أنها تشرفك إذا فتحت عند الله عز وجل هل سيقال دخل وتسنن ودخل يا ربي قبل هل يا ربي خشع أم سيقال ما دخل بعد منته الناس ويوم دخل كان يفكر في الدنيا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام عن أولئك السبعة الذين سينجون من ذاك الموقف العظيم الذي قال الله عنه أنه يوم عقيم سماه الله الطامة الكبرى سماه الله بالصافة سماه الله القارعة قال أن هناك فمة سبعة أشخاص وسبعة أصناف من البشر هناك سبعة أصناف من البشر سينجون في ذاك اليوم ويظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل الشمس قدر ميل والله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 قلبه متعلق هنا قلبه معلق المساجد والمرأة المصلأة متعلق بالمثاب يقيم متى يصلون جاوبت الصلاة كم بقى من قلبه متعلق قال ذاك ينجو فالصلاة نجاة فهل صلاتنا إخوة الفضلاء هل هي نجاة